و ا ل س ل ا م على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن لقد عرفنا في الدروس ا ل م ا ض ي ة ما يتعلق بشروط القاضي فعرفنا أ ن ه لابد أ ن يكون مجتهدا وعرفنا شروط الاجتهاد وسنتكلم ا ل آ ن على فقدان أ ه ل ي ة القاضي توفرت فيه الشروط وصار قاضيا وبعد ذلك فقد أ ه ل ي ت ه إ م ا بجنون أ و إ غ م ا ء أ و عمى أ و ص م م نهائي أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر التي قد تعرض للقاضي فيفقد على إ ث ر ه ا اليه القضاء ماذا يكون حكمه وكيف يصير وضعه قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله جن قاض او أ غ م ي عليه أ و عمي او ذهبت ا ه ل ي ة اجتهاده وضبطه ل غ ف ل ة او نسيان لن ينقذ حكمه جن قاض سواء كان الجنون مستمرا ام كان متقطعا فبمجرد جنونه ينعزل لا ينفذ حكمه وينعزل اما بالجنون او الاغماء اغمي عليه فقد ا ل ا ه ل ي ة او عميا لم يعد يستطيع الرؤيه ة اهلية او ذهبت ه ت ج د ذكرنا شروط المجتهد و... وقلنا إ ن ا ق ا ض ي ة لابد أ ن يكون مجتهدا وذكرنا شروط الاجتهاد ذهبت ه ل ي ة اجتهاده اما وضبطه إ ب ا ل غ ف ل والذهول أ و النسيان أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر التي قد تعتري عقل ا ل إ ن س ا ن فتفقده ا ه ل ي ة الاجتهاد في كل هذه ا ل أ ح و ا ل بثرو هذه ا ل أ م و ر لم ينفذ حكمه ل أ ن ه العدد فيحتاج لعزل بمجرد جنونه ي ن عزل ولا يحتاج إ ل ى عزل مثل ا ل ف ت خ في ع ق د النكاح بمجرد حلول وحصول أ س ب ا ب ا ل ف ت خ ف إ ن العقد ي ن ف ت ق تلقائيا وكذلك القاضي إ ذ ا جنى ف ت خ عقده و زالت أ ه ل ي ت ه وانعزل من القضاء فلو حكم بعد جنونه لا ينفذ حكمه ل أ ن ه انعزل ما يحتاج لقرار من أ م ي ر المؤمنين أ و من ا ل و ا ل ي يقول لقد عزلنا فلانا عن القضاء وقبل أ ن يعزل يكون قاضيا لا بمجرد جنونه فرض أنه جنونه كان متقطعا ج ن ة ثم صحى لفتره عشر دقائق وحكما ب ع د ذلك رجع جنونه و حتى ا ل آ ن ما جاء الكتاب بعدله فهل ينفذ حكمه م ا ينفذ حكمه ل أ ن ه بمجرد جنونه ينعدل ولا ينفذ حكمه بحال من ا ل أ ح و ا ل وكذا لو فسق نحن ذكرنا من شروط القاضي أ ن يكون عدلا ف إ ذ ا لم يكن عدلا ما يتولى القضاء فإذا فسق قال أ ي ض ا لم ينفذ حكمه وينعزل في ا ل أ ص ح لوجود المنافي ل ل و ل ا ي ة ولشرط ا ل و ل ا ي ة في القضاء ا ل ع د ا ل ة وفسق منافي لها ف إ ذ ا وجد المنافي زالت العداله فينفتح ا ر ض أنه بعد أن جلنا عليه وبعد رجع إلى طبيعته بعد ص ا الهترة الغيبوبة أغمي من الزمن عليه طبيعته وبعد رجع بعد إلى فترة ق ا ل ف ي ن زارت هذه ا ل أ ح و ا ل هل زوال هذه ا ل أ ش ي ا ء يرجعه إلى ا ل ق ض ا ء بلا ت و ل ي ة ج د ي د ة من الحاكم قال له اذا ز ا ل ت هذه ا ل أ م و ر م ا يرجع بنفسه قاضيا فلا ا خ ل ا ل ع ق د ان عدل بهذه ط ر ا ل أ م و ر ل أ ن ه ب ط ر و الجنون لا ندري هل جنونه مؤقت وسيصحو بعده أ م أ ن ه مؤبد واصل في أ ن الجنون إ ذ ا ط ر أ ما يذهب أ غ م ي عليه ما ندري سيستمر اغماؤه يوما أ و يومين أ و ز ا ع ة أ و ز ا ع ه او يمكن ما يصحو نهائيا فبمجرد طلوب هذه ا ل أ ش ي ا ء ي ن ع ز ل ويبطل ق ض ا ء ه يبطل حكمه ف ب ط ل توليته ف إ ذ ا بطلت ا ل أ م و ر ا ل ب ا ط ل ة لا تنقلب إ ل ى ص ح ي ح ة ب ن ف س ه ا لا بد من توليه ج د ي د ة ف إ ذ ا رجع وصحى يوليه ا ل إ م ا م م ر ة ث ا ن ي ة يقول وديته القضاء م ر ة ث ا ن ي ة أ م ا أ ن ه بنفسه يرجع قاضيا لا يرجع بزواله هذه ا ل أ م و ر ل أ ن ط ر و هذه ا ل أ م و ر أ ب ط ل ولايته والباطل لا ينقلب إ ل ى صحيح بنفسه لا بد منه لو هلا وهو من مصحح له الا وهو ا ل ت و ل ي ة ا ل ج د ي د ة من ا ل إ م ا م ف إ ن زالت هذه ا ل أ ح و ا ل لم تعد ولايته في ا ل أ ص ح طيب هذه الامور ت ق ر أ فينعزل ولا يحتاج لعزل لكن هناك حالات ت ق ر أ للقاضي لا ينعزل بها ولكنها مخله ة بالقضاء ل و ك ن ا م خ للقضاء ة ب ا لا ينعزل بها ينعزل كيف نعمل هل نسبه ت يقضي مع وقوع خلل في قضائه و أ ع م ا ل ه قال لا يحق للامام ي أ ن يعزله في هذه ا ل ح ا ل ة صورتي ذكرناها ينعزل لا يحتاج لاذن الامام و ا ل أ م ر بسيط سهل م ع ر و ف ه ذ ا إ ذ ا عرفنا جنونه ولو تقطع وقامت ا ل ب ي ن ة عليه لو قضى غدا والقضاء باطل ما دام قد علم في أ ي وقت ج ن ة فكل قضاء أ ب ر م ه بعد جنونه أ و بعد إ غ م ا ئ ه أ و بعد ما ذكرنا من ا ل أ م و ر ما ي م ل ما يمشي لكنه ا ل آ ن م ا يوجد فيه مثل هذه ا ل أ م و ر هناك خلل يظهر منه في القضاء وانواع أ ن و ع الخلل كثيرة أ الخلل ك ث ي ر ة فهل يعجله ا ل إ م ا م أ م لا العزل ما ينعزل لكن هل يعجله ا ل إ م ا م أ م لا يعجله قال يعجله وللامام عزل قاض ظهر منه خلل وقد روى ابو داود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عزل إ م ا م ا يصلي بقوم بصقت ا ل ق ب ل ة وقال لا يصلي بهم بعدها أ ب د ا و ا ل إ م ا م ة ت و ل ي ة فتن القضاء فالنبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م عزله لما بدر منه مما يخالف التشريع و إ ن كان لا ينعزل بمثل هذا العمل وحده ما ينعزل ولكن النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م عزله لما بدر منه من خلل ل أ ن ا ل إ م ا م يفترض به أ ن يكون قدوه ل ل م أ م و م ي ن هذا فيما ا ن ظ ه ر منه خلل إ ذ ا لم يظهر منه خلل ما و ج د أ س ب ا ب الانعزاب ولم يوجد منه خلل ولكن يوجد في ا ل أ م ة من هو أ ف ض ل منه أ و يوجد مثله وفي عزله مصلحه ة وفي ع ز ل مصلحة وجد ا ل إ م ا م أ ن هذا القاضي كثر شاكوه وقل مادحوه فهل يجوز له أ ن يعدله أ م لا قال والله إ ذ ا كان في ا ل ا م ة من هو مثله أ و كان هناك من هو أ ف ض ل منه وكان في عزله م ص ل ح ة كتسكين ف ت ن ة كما ذكرنا كثر همه من قبل الناس وقل مدحهم له معنى ذلك أ ن ه تبذل منه أ ش ي ا ء ليست م ح م و د ة قال فيجوز له عزه ما دام يوجد في الامه من هو افضل منه أ و يوجد فيها مثله وفي عزه مصلحه للامه يعزله هذه الصوره الثالثه الأول شيء عزل بأسباب حالة ة لم ي ظ ر منه خلل ولكن خلل في عزله م ص ل ح ة ل ل أ م ة ويوجد في ا ل ا م ة من هو مثله ومن هو أ ف ض ل منه يجوز عزله ف إ ذ ا لم يوجد في ا ل ا م ة هذا أ و ليس في عزله م ص ل ح ة السلطان أ و ا ل إ م ا م يريد ان يتسلط عليه عزله بلا سبب هل يجوز له أ ن يعزله أ م لا قال لا يجوز له عزله ت ب د أ ب ا ل أ ح ك ا م و ب ا ل أ ن ا م هذا شيء لا يجوز للامام منه أو, منه أو ما شابه هذا من الأمور الأخرى إذا لم يكن هناك شيء يدعو لعزه ن مفتدة مصلحة فلا أو يجوز جلب عزه لكن لنفترض أ ن ا ل إ م ا م كان ظالما جائرا وعدله ما هو الوضع هل يثير ا ل ق ا ض ي ف ت ن ة و ي ر ي ق دماء المسلمين ويهدم بيوتهم ويشتت شمله بجانب ل القضاء أ م أ ن ه يستكين ل ل أ م ر وللواقع مظلوم والظلم يقع على كثير من الناس أ م ي ر ا ل أ م ي ر ل م ا ع ز ل ه ظلمه هل ينفذ عزه ولا ما ينفذ ق ا ل ينفذ عزه كما مر معنا في الدرس السابق ل أ ن ذا ا ل ش و ك ت ي أ ي أ ن ا ل إ م ا م الذي استتب ا ل أ م ن له وصار إ م ا م ا وعين فاسقا للقضاء فيه ايه قضاء لكن فاسق ي م ض ي أ م لا يمضي لتعينه يمضي تعينه ل أ ن ن ا اذا كنا في كل شيء نعمل ف ت ن ة ونثير البشر ونريق الدماء هذا امر لا ن ه ا ي ة له والناس اصلا ما يرضى جميعهم عن واحد ولذلك قال ولو لم يكن من حقه عزه إ ل ا أ ن ه عزله ا س ت ب د ا ل أ م ر ي وعزله أ ي ن ف رعايه لمصلحه الامامه و ت غ د ي ب ا لجانب الطاعه مدرا لما يترتب على هذا من المفاسد ل أ ن ه لو لم ينعزل بعزل الامام ا ل ج ا ه ر له تحدث ا ف ت ن و أ ر ي ق ت الدماء وهذا ما لا يرضى به الاسلام ا طيب إ ذ ا ع ز ل ا ل إ م ا م القاضي سواء اعزل ظلما أ م عزل عزلا عزله الامام الامام في الزمن الماضي كان بينه وبين بعض القضاه م س ي ر ة أ ي ا م وليالي وربما شهور ربما شهور بيوم ولا بيومين ولا بأيام الإمام الشام كان الخنيفة والقاضي الغن الصغل ليلا ولا ولا هو لو فيصل إذ في في عزله ا ل آ ن العزل بسرعه وسائل الاتصال ك ث ي ر ة جدا وسائل الاتصال م ا تكفي الان الحاكم ما يعزل إ ن س ا ن بالهاتف هذا ما يلقيش حتى ا ل آ ن مبدئيا نعم قد يوقف عن العمل أ م ا العزل الرسمي لابد من كتب ر س م ي ة لا ا بد من صلص ل كذلك ت ب رسمية ك الاتهام كذلك البراءات لابد منها لكن وسائل النقل ا ل آ ن س ر ي ع ة مهما بعدت تطيل ب س ر ع ة في الماضي ما كان له هكذا إ ذ ا عزل ولم يبلغ العزل القاضيه متى يكون القاضي معزولا هل ينعزل القاضي بمجرد عزله من قبل ك ر ا ه ولو لم ي ب ل غ الخبر بعد ث ل ا ث ة أ ش ه ر ومعنى هذا أ ن كل ا ل ا ق ض ي ة التي قضاها خلال هذه ا ل ف ت ر ة تعتبر ل ا غ ي ة ك ا ل ع ز ة عزة ا ل ب ر ا غ ل أ ان م ر أ ة توفي عنها زوجها اليوم ولم يبلغها ن ب أ وفاته إ ل ا بعد شهر العدة ماضية العدة ماضية、نعم. لا يحتاج اعتده إذا القاضي لا إلا الخبر قال امام النووي والمذهب أنه لا الخبر لا تقول فهل عزل عزله ينعزل ينعزل ببلوغه ينعزل قبل بلوغه عزله قبل بلوغ الخبر ما ينعزل نعم بمجرد مرأة أم نويته أن أن أنه خبر ل أ ن ه لو انعزل في مثل هذه ا ل ح ا ل ة ستترتب على هذا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة أ ن ا أ ت ك ل م على ا ل ح ك م ة في ا ل تعديلات ك ث ي ر ة ف ي ق ي ا ة هذا ا ل ح ك م ة من هذا ا ل ح ك م ة أ ن ه لو انعزل ل ك ا ن كل أ ق ض ي ت ه التي قضاها بعد عزل إ م ا م ي الى أ ن بلغه النبى ب ا ط ل ة وهذا يؤدي إلى م ف الى س د ا نهاية لها مفاسدة كثيرة يؤدي ل إ مفاسد ك ث ي ر ة ولذلك قالوا لا ينعزل إ ل الا ب ب غ ه ل خ ببلوغه ر لا ينعزل إلا ب خبر عدله من قبل ا ل إ م ا م هذه ا ل م س أ ل ة لها أصل في、الشريعة. اصل ل ش ر ي ع ة أ مهم في ا ل ش ر ي ع ة وهي أ ن ه إ ذ ا نزلت آ ي ة ن ا س خ ة ل آ ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم وبلغها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن ه لم يبلغها بعد ل ل أ م أو ب ل غ ه او بعض الأمة ل م ي بلغها بعض الامه أ م ة ل نزل النسخ ل خ ر ا في د ي يبلغ ن ة ولم أ ل ا ل ي م ن إ ل ا بعد ش ه ر ي ن أو أ بعد ثلاثة ش هل ر ه يعتبر أ ه ل اليمن مكلفين بالحكم الجديد الناسخ من س ا ع ة نزوله أ م أ ن ه م لا يصيرون مكلفين إ ل ا بعد بلوغهم خبر النسخ ومثال هذا تغيير ا ل ق ب ل ة حينما غيرت ا ل ق ب ل ة من بيت المقدس إ ل ى ا ل ك ع ب ة فبمجرد تغييرها غير النبي صلى الله عليه وسلم قبلته وغيرها معه أ ص ح ا ب ه الذين علموا هذا التغيير معه ولكن أ ه ل اليمن الذين لم يبلغهم التغيير بلغهم بعد أ ي ا م أ وصلوا من كانوا بعينين عنه ى الله عليه س ل ل م و و ص إ ل ى بيت المقدس هل تعتبر صلاتهم لبيت المقدس ص ح ي ح ة بعد أ ن نزل الناسخ أ م أ ن صلاتهم إ ل ى بيت المقدس تعتبر ب ا ط ل ة يعني كان من المفروض عليهم أ ن يتوجهوا إ ل ى ا ل ك ع ب ة إ ل ا أ ن ه م لم يعلموا فلم يتوجهوا معنى ذلك أ ن ا ا ت ق ر ت في ذ م ت ه ويجب عليهم ق ض ا ء ه ا ل عليه جمهور الأصوليين ذ ي جمهور أ ن النسخ لا يثبت في حق ا ل ا م ة إ ل ا بعد أ ن تبلغ به ل أ ن ا ل ا م ة لا علم عندها بالناسخ وبناء على هذا ما تعمله في ا ل ف ت ر ة ما بين بلوغ الخبر لها وبين نزول الناسخ لا يجب عليها قضاؤه لا يجب عليها قضاؤه يجب ومن قال من ا ل أ ص و ل ي ي ن إ ن ا ل ا م ة تعتبر م ك ل ف ة بالناسخ بمجرد ن ز و ل ه لم يكن مراده أ ب د ا أ ن ه يجب على ا ل أ م ة أ ن تعمل ب ا ل ن ا س خ بمجرد ن ز و ل ه ل أ ن ه لا ع ل م ل ه ا ف ي ه ا ذ ا ما يعلمه لا ع ا ل م الغيب طيب إيش مرادم قال مرادم أ ن ا ل ع ب ا د ة ت تستقر في ذمتهم فكل ما فعلوه في ف ت ر ة ما بين نزول الناس خ و بين ب ل و ز الناس خ ل ل أ م ة يجب عليهم ق ض ولكن ا و ج م و ر كما ذكرت لكم على أ ن الناسخ ما يثبت حكمه في حق ا ل م ة إ ل ا بعد أ ن تبلغ به والدليل على هذا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما صلى ب أ ص ح ا ب ه العصر بعد نزول الناسخ ذهب أ ح د أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم إ ل ى قباء وكان الناس يصلون إ ل ى بيت النقد فقال, فقال لهم إن ق ب ل ة قد تغيرت و أ ن ه استقبل مع النبي, النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فاستداروا فورا إ ل ى ا ل ك ع ب ة وصلوا ا ل ر ك ع ة الثانيه ة ولو النزول النسخ الأمة كان يثبت في بمجرد حق أ م ر م وسلم المغرب أنهم النبي الله بإعادة الركعة التي صلوها إلى بيت وإضافة إلى هذا أنهم صلوا على بعض الروايات المغربة والعشاءة صلى عليه إلى إلى على بيت بعض نزلت ا ل آ ي ا ت في الظهر أ و العظر و بلغتهم في صلاه ا ف ج ر و قطعا بلغت بعض الناس بعد يوم ي ن و بعد يومين أ و بعد أ ي ا م قطعا و لم ي أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم أ ح د ا منهم ب أ ن يعيد ما مضى من ا ل ط ل و ا ت التي ص ل ى ه ا إ ل ى بيت ا ل م غ ر نظيره وهذا نظيره إذا عزل الإمام القاضية عزل فهل يثبت العزل في ح ق القاضي بمجرد توقيع ا ل إ م ا م كتاب العزل أ م أ ن ه ببلوغه للقاضي إ ذ ا قلنا بمجرد توقيع لكتاب العزل معنى هذا أ ن كل ا ل أ ق ض ي ة التي يقضيها ا ل إ م ا م ما بين توقيع كتاب العزل وما بين بلوغه وقد يستمر هذا حتى في عصرنا حاضر قد يستمر أ ي ا م ا وليالي يعزى بالقاضي ولكن تكون هناك مشاكل ما ي ب لا غ ل ق ا ض يبلغ ا خ ب ر القاضي ي ر ه ونستعلم عن القاضي ما ي بالخبر ل غ إلا إلا فهل تعتبر فتعتبر كل الأقضية التي قضاها تعتبر باطلة ولكنه لا إلا ببلوغه قضاها بعد تُعتبر تُعتبر ينعجد فترة أنه صح خبر العزي وبناء على هذا تكون كل ا ل أ ق ض ي ة التي قضاها في هذه ا ل ف ت ر ة س ا ر ي ة وصحيحه وانما شرع هذا أ و لم نقل بعزه بمجرد عزه من قبل الايمان لما يترتب على هذا من ا ل م ف س د ة إ ذ ا عدن ل أ ن ه ما تستقر ا ل أ ح ك ا م في هذه ا ل ح ا ل ة ه ذ ا إ ذ ا و ل ح ا ل خ ب ر واذا كتب الامام إ ل ي ه ما عزله الامام إ م كان ذكيا جدا ً لا يوجد مشاكل ما قال عزلته حتى يختلف الناس منه من يقول له ان عزلت بمجرد العزل اجتهاد هكذا افرض ان الفقراء كانوا في المنطقه اختلفوا منهم من قال اخي هذا القاضي ان عزل بمجرد عزل الامامي له فريق آخر قال لا ما ينعزل إلا س ي ق ع طبعا ً لكن في مثل هذه ا ل ح ا ل ة الذي ينفذ ورائي للامام ا ل ل أ ن المفترض ب ا ل إ م ا م أ ن ه رجل مجتهد نعم لكن ا ل إ م ا م أ ر ا د أ ن ي د ر أ كل هذا فقال كتب كتابا ً للقاضي وقالوا إ ذ ا ق ر أ ت كتابي هذا ف أ ن ت معزول كتب الكتاب معنى ذلك أ ن ه ا ل آ ن لم ينعزل ل إذا قرأت كتابي هذا كتابي قرأت فأنت م ع و متى ينعزل القاضي لا ينعزل إ ل ا بقراءته له من قبل ن ب س ه قطعا وكذلك إ ذ ا قرا عليه في ا ل أ ص ح ف إ ذ ا علم القاضي أ ن الكتاب فيه عزله وما ق ر أ ه تركه س ن ة ما ق ر أ ه افرض جدلا يعني أ ن ه ما ق ر أ ه ما ينعزل حتى يقراه أ ه جاء كتابي ذ إذا قرأت كتابي هذا ا كتابي ما أسواب قرأت قرأه أسباب كثير فأنت يحكى بعزه لسبب منها عن ما اعلم عن شيخ ا ل إ س ل ا م زكريا ل أ ن ص ا ر يقينا لكن عن أ ح د المشايخ في الازهر انه جاء إ ل ى ا ل أ ز ه ر ليتعلم من القدماء ا بعد أ ن تعلم وصار إ م ا م ا مشارا إ ل ي ه بفناه فتح الرسائل ولو رسالة في لو كان قد ق ر أ هذه الرسائل من أ و ل يوم لما استطاع طلب العلم كل يوم ترك ا ل أ ز ه ا ر وراح إ ل ى البلد من أ ج ل أ ن يشارك إ م ا في ا ل ت ش ر ي ع و إ م ا في العزاء و إ م ا في القيام في ك ث ي ر من ا ل أ م و ر فتركها فربما كان هذا القاضي من هذا القبيل عند ذلك يحتاج أ ن ي أ ت ي إ ل ي ه أ م ي ر المؤمنين ويقول له لقد عزلتك <تصفيق> نعم أن من هذا قد يقع يعلم عزله وعلم المهم ما、قرأه. ما ما ليوم هذا الأسباب القاضي لسبب الكتابة لسبب ليومين لشهر ولا يعلم فيه فعلي فعلي ما أنه وما قرأه لشهر فيه أنه هذا قد قرأ ولا معجول وما أ م ا ما علمه وما ق ر أ ه ما ينعزل إ ل ا بقراءته لا شك في أ ن ي ق ر أ عليه على ا ل ح ص ح إ ذ ا انعزل القاضي إ م ا ب م ا ذكرنا من ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي الى انعزاله او ل م م قال ينعزل ب ت و بعزل ا من معين أذن له في شغل معين. الإمام ما قلنا في الامام إ م م نقلنا ل ا في ر ة الماضية ل أ ن ه يحق ل ل إ م ا م أ ن يوكل بعض الناس في أ م و ر خاصه ة نعم قال ينعجل من من انعزل من عزال عزل الإمام بسبب إن عزل الإمام قال إذا بالسبب الأسباب كل ل أذن في في الفترة معين كبيغ ميت بيع الميت الكلاني لكن في هذه وقبل أن يبيع شغل مال الإمام موكل قال له مال لكن وقبل المال انعزل الإمام ينعجل هذا الموكل من قبل الإمام من ينعجل أن واحد هذا هذه ب م و ت ه وانعزاله من اذن له في شغل معين كبيع مال ا ميته ا أ و لم يؤذن أ و أ ط ل ق ا ل إ م ا م ما تكلم لا قال له أ ذ ن ت لك في الاستخلاف ولم يقل له لم اذن لك في الاستخلاف نعم قال والاصح انعزال نائبه المطلق إ ن لم يؤذن له في الاستخلاف ما مات الاستخلاف استخلف فإذا استخلف الصورة أذن له في الاستخلاف فإذا مات في يجوز ذكرناها في الماضي إذا مات إ ن ع ز ل نائبه المطلق إن لم يزل له يؤذن او ل ل ل ا ا س ت غ أ قيل له استخلف عن نفسك, قال الأمير عن نفسك. فاستخلف عن نفسه. فاذا مات انعزل الخليفه او ما اطلق ا ل أ م ي ر لا قال له ما أ ذ ن ت لك ولا قال له استخلف عن نفسك ولا هو ولم يتعلم يتكلم على قال له استخلف قضاء ما عن نفسك أو عني نفسك عن أو ما قلت ل خ فاذا عن نفسك و عني فإن الخليفة ينعزل فاتخلفه القاضي بموت إ قال له الامير استخلف عني ليس عنك استخلف عني ص ولذكرناه ا نهاه عن الاستخلاف عنه وعن ا ل إ م ا م أ ذ ن له في الاستخلاف عن نفسه طبعا ق او ض ي أ أ ط ل ق ه في كل هذه الحالات ينعزل الوكيل س و ر ة الان ر ا ب ع ة قال و استخلف ا عني فاستخلف القاضي هذا القاضي المستخلف لا ي ك و ن مستخلفا عن القاضي و إ ن م ا مستخلفا عن الامام لكن توليته ما كانت من قبل الامام وانما كانت من قبل هذا القاضي فاذا مات هذا القاضي قال لا ينعزل هذا المستخلف ل أ ن ه ليس مستخلفا عن القاضي حتى ينعزل بموته و إ ن م ا هو مستخلف عن الامامي و ل العزال أ ص ف نائبه لم وليس ح ل ي ف ة عن القاضي طيب ا ل آ ن ليس القاضي هو الذي جنى او أ غ م ي عليه أ و مات مات, إمام. مات إمام. الامام إ م م ت ا ل إ ا م هل ينعزل القاضي بموت ا ل إ م ا م قال ولا ينعزل قاض بموت ا ل إ م ا م الامام مات ي أ ت ي امام آ خ ر والقاضي يستمر على قضائه وعند ذلك ا ل إ م ا م ا ل آ خ ر لينظر إ ن ر أ ى ابقاءه في قضائه بالشروط التي ذكرناها وجد منه خلل وجد من هو أ ف ض ل منه وجد سبب من ا ل أ س ب ا ب المقتضيه ة ع ز ل و و ض عزله موضوع آخر هذا به لا علاقة لنا لكن موت الإمامي لا لكن إلى موت يؤدي ا في القاضي طيب القاضي أثناء قاضي ل ينعزل أولئك من ولاية اليتيم اليتيم ومصالح في اليتيم من من نظر أو و ا ل و ل ا ي ة على الوقف أ و نظره م ط ا ر ح الوقف موت القاضي قال لا ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاضي كل هناك سارك هؤلاء القاضي ينعجل الأمور المتعلقة وانعجل ليت معنا هذا أنه على قطوب القضاء、فورا. ومثل الموت, مثل الموت والحياة عجلته سارك القضاء جلس به هذا أنه ومشهر بيته ما قاضي انقفعت فورا هناك أوراق بموت معنى يتعذبون تبقى بعد بعض قطوب سوف أن جاء القاضي الجديد يحتاج للنظر فيها ه ن ا ك أ ح ك احكام م هذه أ تحتاج إ ل ى د ر ا س ة لابد أ ن ي ل ت ش ي ر القاضي ة ق د ي م ة فتبقى هناك ع ل ا ق ة ما بين القضاء وما بين القاضي القديم جاء إ ل ى القاضي الجديد وقال له أ ن ا حكمت بكذا فهذه الامور م ت ع ل ق ة بالقضاء صحيح عدل لكن هناك كما ذكرنا أ م و ر م ت ع ل ق ة ربما حكم ب أ م ر ما ت دونه لو ت دونه ف ا ث ب ت فيه الشهادات والبينات و أ ب ر م الحكم ترى ليس لقاض ان ينقض حكم قاض اخر ينقض لا ينقض اجتهادهن ا ت ا لا د ي ق ض ا ج ت ه ا د إ لا بيقين بنص اما اجتهاد باجتهاد لا ينقض لكن ابرم حكما وما اثبته بسبب من الاسباب بامر من الامور وبعد ان عزل جاء ف قاضي القاضي الجديد لقد حكمت بكذا ي ق ب ل قوله ام لا يقبل قوله قال ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا لماذا لا ي ق ب ل قوله قال لانه ل ا ن ص ا ر كاحادي الامه لا يملك, حق إنشاء الحكم فلا يملك حق به. لا يملك حق انشاء الحكم الجديد ل أ ن ه انعزل ما يملك حق إ ق ر الاقرار ر به طيب ك م ه إيش؟ ا ا ل مثل ل ب ش ج م ي ع إذا أهبت بينة إذا بهذا شهادة شهود ممن تنطلق عليهم الشهادة ا أهبت أتى أنه أ شهود عليه بيّنة ببيّنة تنطبق لبيّن ممن قد حكم م ل إذا قامت به ي ن ة صحة على كلامه صار مدعي أنصار حكم اسمه مدعي ليس منشئا لحكم ولا مقرا بشيء يملك ا ل إ ن س ا ن فهذا لا يملك الانشاء حتى يملك الاقرار وهو لا لا على حق ما يملكه آخر إ ن ا ل ا ث ن ي ن شهدوا أ م ا م القاضي الجديد ب أ ن الحاكم ا ل ق د ي م ة حكم بالحكم الفلاني قال لم يقبل على الصحيح لانه يقبل ل ل أ يشهد على فعله ويشهد على ا ل آ خ ر نعم شاهد لكن هذا يشهد على فعله كيف يقبل ما يقبل لا بد له أ ن يكون في ب ي ن ة ك ا م ل ة تشهد على فعله حتى يقبل كلامه نعم ف إ ن شهدا مع آ خ ر بحكمه لم يقبل على الصحيح حاله ثانيه ما شهد على فعله هو والحاكم ا ل آ خ ر شهدا بحكم حاكم جائز الحكم حال يقبل. إ ذ ا جاء حاكم آ خ ر والاثنان شهدا بحكم حاكم جائز الحكم ما في م ع ن ى تقبل شهادتهما يقبل إ ق ر ا ر ه م ا بهذا ما في م ع ن ى من هذا أ م ا هو واحد لوحده أ و هو مع واحد اخر على فعله ما يقبل、صحيح. قبل عزله حينما كان قاضيا يقبل قوله طبعا ويقبل قوله قبل ع ز ل حكمته بكذا ما دام يملك الانشاء لو ما كان قد حكم تستطيع تحكم ل ا ن الامر ا ب ص ي ر طبعا ا م ف ت ر ض فيه انه حاكم عدل كما ذكرنا في شروط القاضي ما دام يملك الانشاء يملك الاقرار يفرض انه ل ن ا غ د ل ا كنا اقراره غير مخبوط ي ن ش ء حكما جديدا الان سوف يحتاج الى اقرار امر بسيط جدا طبعا مدام قاضيا لا يكروا بامر مشروعين سوف الا حكم حكما به جاهزا ويقبل قوله قبل عزه حكمت بكذا فإن كان في إ ن كان ف غير محل ل و الدرس ي في ت ه حكم ح م غير محل ولايته أنا الماضي قلنا قد يعين ا ل أ م ي ر قاضيين لولايتين وقد قاضيين يعين في و ل ا ي ة وقد يعمل غير هذا وقد ي ش ل س اتفاقهما أ و لا ي ش ل س هذا ا و ذ ك ر ن هل يصح أ ن ي ش ف ط اتفاق القاضيين أ و لا يصح فيما إ ذ ا ك ا ن مجتهدين أو ك ا ن مقلدين التفصيل الذي ذكرناه ف إ ذ ا أ ق ر بحكم في غير محل ولايته قال لا ليس من حقه أ ن ينشئ حكما في غير محل ولايته فليس من حقه أ ن يقر بحكم في, في غير محل ولايته قال فهو كالمعجول ح ا ل و كحال أ ح د الله ولو ادعى شخص على معجول أ ن ه أ خ ذ ماله بعد ان ن ع ز ل القاضي خرج, خرج المضطهدون فيما اذا كان القاضي جائراً. لو ق ا جائرا ض ي ل دعا شخص على معزول انه اخذ ماله ب ر ش و ة والعزل سواء ا ع ي قد اخذ مالي ع ل ا ق ة تخص المدعي قد اخذ مالي ب ر ش و ة هذا احتمال او اخذ مالي ب ش ه ا د ة لكن الشهود لا تتوقف فيها ت ه ل ي ة ا ل ش ه ا د ة كانا عبدين طبعا ش ه ا د ة اعبد العريض اقبل يعني إ م ا أ ن أ ح د اخذ ماله ظ ل م بدون ش ه ا د ة أ و قال احدهم ب ش ه ا د ة ي لا تتوفوا فيها شروط ا ل ش ه ا د ة قد أ ح ض ر فاعتجبوا قبل قاضي ع ر ف و ا أ ح ض ر وفصلت خصومتهما قاضي الجديد هو الذي يفصل الخصومه بين الاثنين يعني نتعي على أمر طبعا الامر بسيط البينه ّ على من ادعى ل و واليمين على من أ ن ك ر هذا المدعي يدعي ا ان اثبت ب ب ي ن ة قبلت ما أ ث ب ت بينه ي م ي ن على من أ ن ك ر وان قال ما قال أخذ يعني ما قال حكم ب ر ش و ة و إ ن م ا ادعى ع ل أخذ م ا ل ي وإنما ا ل دعوى ع ا م ة ليس هناك ع ل ا ق ة للمدعي ب ا ل ق ض ي ة و إ ن م ا هو ي ت ع ي على القاضي قال حكم بعبدين يعني هذا القاضي لما كان قاضيا حكم ب ب ي ن ة ليست فيها أ ه ل ي ة الشهاده حكم ولم يذكر مالا يحضر القاضي وتفصل ا ل خ ص و م ة وقيل لا حتى يقيم ب ي ن ة بدعواه حتى يقيم ل الثانية لا علاقة ل ص و و ر ة ا ع ب د ولذلك إ ن م ث الحق العام يتجعي دعوة أن ه ا ا ق ا حينما ض ي استدعينا ن قاضيا بالقضائق قضية حقما عادة هذا الأول في غير حكم أمر صاحب المتجعي الحق هو هو القاضي المعدود سورة الثانية لا لو كان كذلك كان الثاني هذا القول يقول نستدعي المتجعي ما أقام عليها بين حين ذلك القاضي أقام حين الأصحى يستدعى ل أ ن المدع إ ذ ا كان كاذبا لابد أ ن يعذب من الدعي على القاضي يتهمه ت ي ا م ا خطيرا اي انه حينما قضى كان قضاؤه غير عادل أ و غير صحيح نعم فان م ح ض ر ة أ ح ض ر ن ا القاضي و أ ن ك ر هذا الكلام كذب قال لك ما عنده بينه والقاضي قال ما قضيت بهذا هنا في خلاف ما بين الرافع وما بين الامام النووي لان الرافع قال صدق ب لان ي ي م ل الذا ا صدق يمين قال لأن قد دعا دعوى عامه ع ي لا مراسيم الدعوة. ولابد أن تقام على لابد الدعوة من تقام ا فالبينة ادعى من ولم ا يقم ن تجد عليها م د بينة لابد ن ك م بينه ي للمنكر حتى يعتبر خليا ج قال ا ل إ م ا م النووي قلت ا ل أ ص ح بيمين والله أ ع ل م أ ي إ ذ ا أ ن ك ر القاضي دعوى هذا المدعي فلا بد له من يمين ي ح ل ف ه ا حتى يثبت إ ن ك ا ر ه ولو جور الدعية على قاضي جور في حكم لم قال يسمع. يسمع الجائر يقبل قاضي حاكم يسمع في يحكم حكم ما ل أ ن ه اصب في الحاكم لما و ل ن ا رصد في أ ن ه أ م ي ن و أ ن ه عادل و أ ن ه متوفر في شروط القاضي رصد في قضائه أ ن ه عادل إ ل ا إ ذ ا قامت الدينه ليس معنى هذا أ ن ه ولو ظلم لا ي س أ ل ما في عندنا واحد لا ي س أ ل عما يفعل هذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي لا ي س أ ل عما يفعل و أ م ا كل من في ا ل أ ر ض عندنا كل إ ن س ا ن يؤخذ ب ج ر ي ر ة ه ايا كان هذا هو ا ل إ س ل ا م وما وراء هذا فهو باطل القاضي قضى اذا واحد ادعى قال هذا القاضي جائر لا تقبل كلام ما يقبل كلامه هذا كلام كثير لكن قامت ا ل ب ي ن ة أ و البينات على أ ن هذا القاضي جائر يسمع و لا يسمع يسمع يقينا لا شك في هذا قد ن على و و دعوة ذكر قال له الدعية له ل مجرد ع قاض ٍ جو ر في حكم لم يسمع ذلك ويشترط ب ي ن ة أ ي لا بد أ ن تذكر ا ل ب ي ن ة ف إ ذ ا ذكرت ا ل ب ي ن ة مع الدعوى عند ذلك لابد أ ن تسمع وعند ذلك يحاسب القاضي يُحاسب على هذا الجور الذي قضى به و إ ن لم تتعلق ا ل د ع و ى بحكمه ا ل د ع و ى ا ل آ ن ليست على القاضي في أ ح ك ا م ه أ ح ك ا م ه م ع ا ج ل ة تسري تمام ولكن ا ل د ع و ى على القاضي نفسه خصومه وحد ا ض ر ب هو القاضي بره من الذي يفصل بينهما في هذا الامر لان ا ل د ع و ة ليست على أ ح ك ا م القاضي و إ ن م ا م ت ع ل ق ة بذات القاضي ولا بد أ ن ت ن ش أ خصومات بين القاضي وبين واحد افراد إ ل ن ا س قد ت ن ش أ خصومات قال ف إ ذ ا ن ش أ ت حكم بينهما خليفته يعني خليفة أ و غيره أ ي واحد يحكم ف ا يحتاجون إ ل ى حاكم آ خ ر يحكم بين القاضي وبين هذا المدعي الذي ادعى على القاضي الآن عندنا أعزاب القضاء ما الانتهاء وقل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم نتمكن من منه شدة محمد فقط في قوي كميئنا وصحبه